ما رزقناهم من ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون اولئك على هدى 111. In الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 112. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِلِّهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْمُ مُسْتَهْزِئُونَ وَاللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي قُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون او كصيد من السماء فيه ولمن تورعد وضرب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 أَصْلُبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُم وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ اخرج به من الثمرات رزقا لهم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من قُلْ وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتَخُنَ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ 111. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 112. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَادٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ أَنْ يَضْرِبَ مَتَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ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 118. بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بني أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم القاسمون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 تَجْعَلُونَ فِي الْأَرْضِ خَلِيفًا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوه بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم ان بهم باسماءهم فلما انبههم وَ ألَ أأَخُلَّكُّ أَلَم غَيبَ السمواتِ وَالْأَرض وَأَلَم وَأَلَُ ما تُ بدونونَ وَماكُ تُْ تَكْتُ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 وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْقُلْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا وَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِي 117. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو فِي في الأرض مستقض ومتاع إلى حين 118. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ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 في بعهدي وانيا يرهبون وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وايا فتقوا 11. ولا تنبسوا الحق بالباطل وتتموا الحق وأنتم تعلمون 12. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعون عراكعين 13. أدأمرونا الناس بالبرف وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فَلَا تَعْجَلُونْ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا عمتي التي انعمت عليكم وانني على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا ينقذ منها عدلا ولا هم ينصرون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 12. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون 13. وإذ آتينا موسى الكتاب والفقان لعلكم تهتدون 14. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم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 فَددلَّ الذيينَ الظَلَم قًَْا غَيْرَ الذي قِيلَ لَهُم فَأَزَلناَا علىى الذيينَ ظَلَمُ رِجزَم مِنَ السَّم إ بِمَا كانَوا يَفْسكزون وَإِذِ سْكَسقَامُ سَالِقَوْم فَقُل نَبب بعَصَكَحَجر فَ فَجرت مِنْههُ ثْنَتَ عشَةَ عيمَا قَدْ عَلِمَتْ لُؤُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ قُلُوا وَاشْرَبُوا مِرْبِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ 111. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقتائها وفومها وعدسها وبصلها 112. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير 113. اهبطوا مصرا فإن لكم ما وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ الله وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ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 11. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ التُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 12. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم الخاسرين ولقد علمتم الذين في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها هالكلا لما بين يديها وما خلفها وموعظة الله ي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 11. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسكي الحرث مسلمة لا شيئة فيها 12. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون 13. وإذ قتلت النفسا فادارأتم فيها والله مخرج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 وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّفُ فَيَخْرُدُ مِنْهُ الْمَاءِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْدُتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 تُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ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 فَوْ إَِّذينَ يَكتُبونَ الكِتابََ بِأَيْذهِم سَُّ يَقُونَ هذا مِن العدِ اللَّل يَشْتَعُجْ بِه ثمَمَنَ قَللَ فَوَإْلُ لَهُم مِمَّا كَتَبَتْ أَْديِهِمْ وَُْ لَهُم مِمَّا يَكْسِبُثُونون 111. وقالوا لن تمسمنو إلا أياما معدودة 112. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده 113. أم تقولون على الله ما لا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ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 قوم وانتم معرضون واذا اخذنا ميثاقهم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقرتم وانتم تشهدون ثم انتم ها وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تُظَاهِرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى فَأُولَئِكَ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 وَمُسْتَكْ ضوُْمْ فَفرَرُ قَ كَذَّبَةُم وَفَريقًا تَقتُْون وَقَاهُ قُروبُ نَا غُلفُون بَلَّ عَنَهَ اللهَّهُ بِكُفرْرِهِمْ فَقَللَمَّ يُؤِنُون وَلََّا مِنْ عِ مفَدِّقُ لِمَا مَ ركَانمِ قَبلِلوا يَسْتَفْتِكونَ على الذيينَ كَفَرُوا وَكَوا مِن قَبلِلوا يَسْتَفْتِقون على الذيين كَفَروا فَلَم م جَ أَهُمَّ عَرَفلُ كَفَواوبِ فَلعََّذ اللهَّ على الكَافِر بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل بَغْيًا بغيا أن ينزل مِنْ من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبِلُ إِنَّا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 قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم 118. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين 119. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة فَتَمَن النَّ فَتَمَن النَّومَوتَئكُ تُمْ صَادِقين وَلَتَمَن النَّهُ أَبَدَ بِمَا قدَدمَت أَلهِم وَلهَّهُ عَليمُ بِالظادِ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 11. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَا وَمَا يَكفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ 13. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُمْ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ 14. بل أكثرهم لا يؤمنون. 111. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ نُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُمُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 112. وَاتَّبَعُوا مَاتَتُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ 11. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا 12. يعلمون الناس السحر 13. وما أنزل على الملكين بباب لهاروت ومارون 14. وما يعلمان من أحد حتى يقولا 15. 11. فيتعلمون منهما ما بِهِ به بين المر وزوجه 12. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله 13. ويتعلمون ما 11. ولقد علموا لمن مَا ما له في الآخرة من خلاق 12. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون 13. ولو أنهم آمنوا واتقون مثوبة من عند الله خير يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم 110. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ 2. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ 3. ما ننسخ من آية أو ننسها 4. نأتي بخير منها أو نثلها 5. تعلم أن الله على كل شيء قدير 11. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض 12. وما لكم من دون الله من ولي ولا نشير 13. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟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 فَسِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ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 وَقالَالَتِ يَهُ يُلَْسَةٍ زَِّ صَار على شَيّْ وَقَالَةَّ صَار لَْسَةٍ يَهُ يُ علىى شَيّ وَهُم يَتْلُونَكِتَ قَالَ الذيينَ لا يَعلملَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَلَّهُ يَحبُُ بَيْنَهُم يَوْمَ قِيَامَةِ فِي مَا كانَُوا فِيهِ يَقْتَلفُون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 وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَ مَاتُوا وَنُّوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا سُبَحَانَهُ بَلَّهُ بل مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 11. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ 12. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية 13. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم 11. قد بينا الآيات لقوم يوقنون 12. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا 13. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم 14. ولن ترضى عنك اليهود ولا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ 11. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون 12. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وَالاتَّقْمُوا يَوْمَ لا تَدِزينَفْسٌُ عَن النَّفْسٍ شَيْأَو وَلَا يُقَدَل مِنْهَا عَدل وَلَا تَ فَعهَا شَفَعَتُ وَلَاهُ صَْزون وَإِذِ بِتَ لَا إِلَ رَهِي مَ رَبّهُ بِكَلِماتٍ قَالَ إِي جَعِلُكَلِا سِيمَا مَوْ قَالَ وَمِن ذُرِّبَْةِي قَالَ لَا يَناَالُوا عَهْدِ الظَالمُين وَإِذْ جَعلنَّ الْبَيْيتَ مَثَابَةَ لَِّاسِ وَأَمنَهُ وَاتَّخِذُ مَِّ قامِ إبَ رَاهِ مَ مُْصْوَلَّ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّعُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال وَمَنْ كَفَرَفَأُمَِّعُهُ قَليِيلًَا ثُمَّ أَبطَبْهُ إِلَ عَذَابِا وَبِسَ الْمَص وَإذ يَررفَعُ إذَ رَهمُ الْ القَوَاعِدَ منِنَ الْ البَيْيتِ وَإِسمَا عيلُ رَبَّنَا تَقَبَّ الْ 1. إنك أنت السميع العليم 2. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وألنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت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 111. ومن يغغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين 112. إذ قال له ربه أسلم 113. قال أسلمت لرب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 تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارٰى تَهْتَدُوا قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا فمَنَّْ بالِالَّْهِ وَمَا أُنزِ لَ وَمَا أُزِلَ إلَى إ الرَّهمَ وَإِسمَاحِ لَ وَإِسحَاقَ وَيَعقبَ وَالْأَسْبَاء وَالْأَسْبَ في وَمَا أوتي موسى وعيسى وَمَا أُوتًا النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون فان امنوا مثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةٌ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدٌ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 قُلْ قل أأنتم أعلم أم الله 8. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله 9. ومن الله بغافل عما تعملون 10. تلك أمة قد خلت 11. ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب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 124. ومن ينقلب على عقبيه 125. وإن كانت إِلَّا 126. إلا على الذين وَمَا الله 127. وما كان الله ليضيع إيمانكم 128. إن الله 11. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام 12. وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطره 13. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعمرون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلته وما أنت بتابع قبلته وما بعضهم بتابع قبلة بعض وَإِن التَّبَعْتَ أَهُوَ أَهُم مِ بَعْدم جَ أَكَمِنَ الْ الععل إكَ إِذََّ مِنَ الظَالِ الذيذينَ آتَينَهُ الكِتابََ يَعْرِسونَهُ كماَمَا يَعْرسُونَ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 ان الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وان انه لالحق من ربك وما الله بغافل عما عم تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد وَحِلْزَمَا كُنْتُمْ فَوَنُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لَّئِن لَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ لَّئِن لَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نعمتي عليكم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 1. ya أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين 2. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون 3. ولنبلو أن 10... مِنَ 12.. 13.. 14.. مِنَ 15. 16. 16. 16. 17. 17. 17. 18. 19. 19. 20. 20. صلواتهم من ربهم ورحمه واولائك هم المهتدون ان الصفاء والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُ أُولَائِكَ عَلَيْهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واقتلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس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 111. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله 112. والذين آمنوا أشد حبا لله 113. ولو ير الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذ تَبَرَّأَ الَّذِينَ تَبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَهُ أَنَّ لَنَا كُفْرًا فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا 129. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار 110. يا أيها الناس قلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُوبُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 يا ايها الذين امنوا كلواوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم اياه تعبدون إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ الضُّرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِذْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم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 111. Aولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم عن النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البِغْرَ متُ وَالْنُودُ هَكُ قِبلَ المَشرق والالْمَغْرِب وَلاَّ البِغْرَمًا آمَنَ بالل وَيَوونآخرِ وََّبِغْرَمَ آمنَ بِالل والالْيَوْمِآخرِرِ والمَلائِكَت وَالْكِتابِ وََّ بِّينَ وَآتَ المال على حبه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 الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأذاء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه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 111. Htip عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأغربين بالمعروف حقا على المتقين 112. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثنه على الذين يبدلونه إن الله سميع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 111. Aiyyama معدودات 111. فمن كان منكم مريضا 112. أو على سفر 113. فعدكم من أيام أخر 114. وعلى الذين يطيقونه 114. فدية فَمَنْ تَطَوَّعَ قَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُرُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفقان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 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَيُؤْمِنُوا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 111. وأنتم عاكفون في المساجد 112. تلك حدود الله فلا تقربوها 113. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون 114. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدنون إلى الحكام تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الآهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن الَّذِينَ بِالرَّحْمَنِ اتَّقُوا وَاتَّقُوا بُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إن الله لَا يُحِبُّ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 الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين 111. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا 112. إن الله يحب المحسنين 113. وأتم الحج والعمرة لله 114. فإن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 12. ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب 14. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج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 فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَذَكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مآفين يغوم حيث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم فاذا قضيت من نسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد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 11. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد القصاب 12. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهدك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد 11. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَدَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِذْلِ 12. فحسبه جهنم 13. ولبئس المهاد 14. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ 15. والله رؤوف بالعباد مَنْ دَخَلُوا فِي وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ 111. الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيه الله في ظلن من الغمان والملائكة وقضي الأمر 113. وإذا الله ترجع الأمر 114. كم آتيناهم ايتين بينه ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب زجل للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم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 111. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه 112. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أَن أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ 111. يسألونك ماذا ينفقون 112. قل مِنْ أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل 113. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم 111. Kutip عليكم القتان وهو كره لكم 112. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم 113. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم 114. والله لا تعلمون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 119. والفتنة أكبر من القتل 110. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا 111. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر 112. فأولئك حبقت في الدنيا والآخرة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 يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع من الناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم 111. في الدنيا والآخرة 112. ويسألونك عن يتاما كل إصلاح لهم خير 113. وإن تخالطوهم فإخوانكم 114. والله يعلم المفسد من المصلح 115. ولو شاء الله لأعنتكم 116. إن الله عزيز حكيم 111. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن 112. ولا أبت مؤمنة خير من مشركة 113. ولو أعجبت 114. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا 115. ولعبد مؤمن خير من مشركون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 111. الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 112. نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أما شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين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 124. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرور 125. ولا يحرد لهم أن يكتن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وابو أَحَقُّ هنا احق برده في ذلك ان اراد اصلاحا ولهن مثل الذي عليهم بالن معروف وللرجال عليهم درجه والله عزيز 111. الطلاق مرتان فإن سيكون بمعروف أو تسريح بإحسان 112. ولا يحر لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا, إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله 119. إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا دُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوْا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 118. وتلك حجود الله يبينها لقوم يعلمون 119. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سدحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا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 واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعبوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا 11. فلا تعذبوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف 12. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر 13. ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا يَوْهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَا دُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ 118. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين 119. وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضت لهن فريضة فنصف ما فرضته 111. فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 112. وأن تعفو أقرب للتقوا 113. ولا تنسوا الفضل بينكم 114. إن الله بما 12. حافظوا على الصلوات والصلاة وسطا وقوموا لله قانتين 13. فإن خفتم فرجالا أو مكبانا 14. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون 17. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا مَصِيَّةً لِأَزْوَادِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ 18. فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ 19. والله عزيز حكيم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 إِنَّ اللَّهَ لَا يُصَدِّرُ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ألم تَرَ إِلَى الْمَلَإِ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 118. وقال له النبي إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا 119. قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت من المال 111. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم 112. والله يؤدي ملكه من يشاء 113. والله واسع عليم 114. وقال له النبي 115. إن آية ملكه أني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 فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْ لَمَّا نَزَلُوا فَتَنَّى بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ 17. ويقول الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع ولما برزوا لجالوت وجوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله 111. وقتل داود جانوت وآتا الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء 112. ولولا دفع الله الناس بعضا ببعض 113. لفسدت, لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين 11. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين 12. <تصفيق> تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 13. منهم من كذّم الله ورفع بعضهم درجات 14. وآتينا عيسى بن مريم ولو شاء الله همقتتم الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلف فمنهم من امن ومنهم من كفر 11. ولو شاء الله مقتة ولكن الله يفعل ما يريد 12. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع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 يَظْلِمُونَ مَا انْتَهَى وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُ الطَّاغُوتِ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيها ألم تر إلى الذي حج إبراهيم فِي ربه أَنْ آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إذ قَالَ إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت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 فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنن و انظر 124. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسرها لحما 125. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير 126. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن لي يطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصبه اليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا 124. وأن الله عزيز حكيم 125. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سمابل في كل سنبلة مئة حبة 126. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عظيم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا من ولا اذا لهم اجرهم عند ربهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروح ومغفرة خير من صدقة يتبعها أدا والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن وَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَبِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَثْبتَ مِن أَفُسِهِم وَتَثْبتَ مِنْ أَفُسِهِم كَمَتَ لِجََّةِ بِرَبَوَةٍ أَصَابَهَا وَابِدُ فَآتَقكُ ه ضِر فَمِين فَآتَكُكُ لَهاضِر فَيْنِ فَإِلَّمْ يُصبَهَا وَابُِ فَقَن 121. والله بما تعملون بصير 122. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناد تجري من تحتها الأنهار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 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ولا تيمم من خبيث منه تفقون ولست باخذه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء 112. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا 113. والله واسع عليم 114. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا 115. وما يتذكر إلا أول وَمَا وما أنفقتم من نفقة 12. أو نذرتم من نذر 13. وَمَا الله مِنْ 14. وما للظالمين من أنصار 15. إن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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بِتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ وَأَنْتُمْ لَا تُذْلَمُونَ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 ربني فانته فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولائك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا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 124. وليكتب بينكم كاتب بالعدل 125. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله 126. فليكتب وليمهل الذي عليه الحق 127. وليتق الله ربه ولا يبخس 119. فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله وفل للوليه بالعدل 111. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء 111. فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 112. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا 113. ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنا الا تتبوا وادنا الا تغتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينهم 129. فليس عليكم جناح ألا تكتبوها 120. وأشهدوا إذا تبايعتم 121. ولا يضار كاتب ولا شهيد 122. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم 124. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم 125. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا لَتَتُمُ الشَّهَادَةُ وَمَنْ يَتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمُهُمْ قَلْبٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ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 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 2. لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا 1. وَلَا ولا تحمل كَمَا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا 2. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 3. واعف ان تم مولانا فانصرنا على القوم الكافرين